وحيث ما كُنتم فَوَلُجُهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّب بِهِمْ وَمَالَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ